قلبي وكلني عليه قوي يا ماما كان لازم نفضل وراء الغاية ما يرجع البيت تعبت من مشوار يا سعيدة وبعدين يعني هروح معاه وهو بيولد يا ماما يا ماما انت إيه اللي مساحك لغاية دلوقتي؟ الحساب اللي مهكرينه حساب إيه؟ استن انت مالو يا تايموش في حوار غريب واسم بابا جاي فيه وانا سجلتوا بصراحة لإنه كول cool جدا سمعنا بسرعة يلا اشرب يا حبيبي وعمل دماغ مرفت مش دماغ انصاف الفاضية الجتعدة. البتاعة ده طعمه غريب كده ليه انت كبرت بقى على الأعشاب الهابلة بتاعة الرجل الأفريقي ده جبتلك بقى حاجة جديدة خالص انما إيه هتخليك في السماء يلا شرب عشان القصلا فهتبقى للك كلها سلطنة يا يويو يا حبيبي حيموت الوات حين مواتوقت تليني القتل البلطجية ايه يا ماما ايه خلينا بس نعرف نتصرف اه مال وكان ابنك انتي ما كنتش قلتك كده وده وقت ابني وابنك برضو انتي تعرفي شقة ميرفا دي لا نهاري سود ومراح نوصل له ازاي استني استني بتهقني ان احنا وصلناها مر انا ويسري طب افتك رسائق عليك النبي هي كانت اظن الفاصل القديمة ها طب يلا تعالي روح هناك وأنا حفتكر المكان وأنا حاجي معاكو ما ينفعش أسيب بابا لوحده لا يا حبيبي أنت تقعد هنا وتكمل مراقبة عشان تبلغنا ماشي بس لو في حاجة يعني بابعت لنا خلط يلا يلا يا سعيد أحط حاجة علي بس يغتي وده وقت مكياش أنا جبت سريت زفت مكياش دلوقتي يغتي يلا يلا يلا يلا اشرب يلا عشان البشوات الفنجن ده من إيدي بس من إيدي بس والنبي ما أنا ما عدت شادر. ما تقولش كده ده انت بطل انسك القلم ده كده واكتب اسمك هنا قلم؟ قلم إيه؟ وإيه الورقة دي؟ اكتب بس اسمك الأول وبعدين هقولك بس هتقوليلي <تصفيق> هتقوليلي إيه؟ طبعاً هقولك كل حاجة كل حاجة كل حاجة؟ كل حاجة كل حاجة وعد؟ وعد يلا بقى ما تزهقنيش حاضر؟ واحدة واحدة علي بس حاضر ميش ايه ده؟ يوه قديك وقعت القلم هتثبت بقى انا ثابت بس الارض هي اللي بتلف مش هي كروياتهم كروياتهم امسك بقى كويس امسك القلم كده وكده اي يا نهاري سويت ملكة يسري يسري والله يخرب بيتك يا فاروق يخرب بيت اليوم اللي شفتك فيه رابا انحق ان الراجل بينه مات مات ازاي يا بني ويع ومحطش منطق سيبينه البيت وانزلي انزل اروح فين هو انت اللي مصطول ولا ايه دي شقتي طب وديه وديه علي مستشفى بقولك ايه تجيلي حالا انت فاهم ولا لأ مش هينفع مش هينفع عشان تهاني قصما بالله لو ما كنت عندي بعد عشر دقايق لكون مبلغة البوليس وعليه بقى وعلى اعدائي حاولي تفتكري يا ماما الراجل هيروح مننا يا بنت فالله ولا الله ما انا بحاول اهو هو بوتسي كان في عيل بيلعب كوره وكان لابس فانيله فانيله الاهلي الله وهو هيفضل يلعب من يوم ما وصلت لها لغايه دلوقتي ده داخل المنتخب ايوه ايوه استني استني افتكرت كان في ست كده لابسه عبايه ومنقبه وبتبيع خضار جرى ايه يا ماما انت مالك النهاردة الناس بتبيع خضار الصبح احنا دلوقتي واحده بالليل الله في ايه بقى بتزعقي لي ليه عشان ننقذ ابنك ايوه السنة السنة فتكرت كان قصاد البيت كشك مكتوب عليه كشك بوسريعة يا فرج الله أخيراً رجعت لك الزاكرة الحمد لله على السلامة يا سبت الكل والنبي أخ في هنا كشك اسمه كشك بوسريعة شيني معايا شيني يا قرق ماله تقيل زي الجبتة كده ليه بس ما تقولش جبتة أنا جسمي مش نقص طب يلا يلا عشان نلحق نرمي قصاد أي مستشفى يعني إيه؟ انا هاجي معاك لغاية باب المستشفى لكن دخول مش داخل وشي لنا الليلة صح؟ ارفعي راسه اللي زي البلوة دي يلا الرجل قالك يمين يا ماما إيه اللي دخلك بس شمال؟ منخوف على حبيبي اطلق بط تبليفي ورجعي وركزي بقى خلينا نلحق قبل ما يتعامل في حاجة من غير أمارة فارغة وأنا كده بتأمر؟ لأنت يتسبلك بلاد أنا؟ شيرياد. شيرياد معايا ورميه وراء موتهي القوي يا أصدقى هو ميت فعل الله لفعلك يا جعير اخلص بس بس هنا قادي الكشكة هو آه شفتي شفتي بقى الحمد لله يا رب شفتي ذكرتي حديد لسه شباب كل ده ذكرتك حديد وملوكات ألمونيوم كنت وصلتين بكرة الضهر بطل طول التسام أهو هو ده البيت في ايه؟ ما بتبتعشي ليه دي؟ زمانها غرقانة في العسل مع البيت يا خد حدف ايه ولا بي دلوقتي انت كمان؟ انا في جوزي اللي بيخني وهطيني عشت وعشتها ان شاء الله بس هلت شوية مش لما نعرف هو جوه ولا فين؟ خدوا بسرعة الطوارئ اعملوا له غسيل معدر وبعتوا للإسم نعمل محضر تسمم إسم ايه بس يا باش؟ ده شرب بس وتقل شوية وبعدين ده زميلك يرضيك يعني البهدلة والجرسة دي؟ ده أختك ميرفل سستا وبرضو ليها في الشغلان ماشي يا ست ميرفل عشان خطرك نحط القنة على جمع تسلم يا باشت البشوات ونبي تاخد بالك منه لحد ما جيب له حاجة من البيت بس ما تتأخريش علي أنا أقدر ظلمناهم <تصفيق> يا سعيدة هم مين دول اللي ظلمناهم جرى إيه حاجة احنا هنهزر تلاقيهم في حتة تانية بس طيب بعدين نبلغ البوليس ونسمعوا التسجيل بوليس إيه في الجننسي وصمعته ما هي راحت خلاص ده كفاية بس دكتور إبراشي لو قال لأي لأ حد من صحابهم الموضوع هيبقى انتشر في ثانية إبراشي لا يمكن يعمل كده أبداً انا مربيا بس الله إينا سيلوا ليه؟ ما تيجي نكلمه يقول لنا نصرف الزي كده برضو تخلينا استناكي وما تجيش؟ جيت؟ قالوا لي أنك في الرعاية قلت أسيبك لشغل وبعدين إحنا ورانا إيه؟ بكرة هاجي تاني؟ المهمة أخباره إيه؟ بقى أحسن بس هيفضل في الرعاية 24 ساعة بكرة كلمك أطمن يا عمر وإزاي سكتين كل ده؟ رأيك نعمل إيه؟ تبلغوا بوليس طبعا فورا شفتي؟ زي ما قلت لك بوليس إيه بس يا أبراشي؟ وسمعته؟ سمعته؟ ولا حياته؟ قلنا كده وقالوا طلعوا من البلد مش وقته يا مادام سعيدة يلا تفضلوا مع ديبيرفت الو الو يا دكتوره انصاف انتوا فين يا ميرفت ويوسف فين اسر ماله جرى له اهدي عليا بس عشان افهمك يا حبيبتي انطقي سرعة احنا كان عندنا حاله ولاده متعسره وعمل مجهود كبير يا عيني عليها وبعد ما الولاده تمت بنجاح وقع من طوله يا نهار اسود وبعدين ربنا ستر خدته وطلعت بيه على المستشفى بس الحمد لله لحقوه وما كلمتنيش ليه من الاول ما يعني مستشفى ايه بس اللي هو فيها خير يا دكتور خير ان شاء الله ايه اللي حصل هبوط في الدوره الدمويه نتيجه المجهود الكبير هو حصل فعلا هبوط بس مش بسبب المجهود لكن بسبب اوفر دوز اوفر دوز من ايه بعتنا للمعمل عينات ولسه هتوصل لنا النتائج يعني يعني كان في أثر مخدرات في جسمي ايوه يا هانم يعني الهانم بتكذب هانم مين خليك معايا انا يا دكتور طب ليه حضرتك ما بلغتش البوليس؟ بصراحة قلت الدكتور يسري طبيب وزميل وبرضو الزمالة ليه حق علينا؟ والله يقول لك زوء طب المهم هو بقى كويس دلوقتي لغاية بكرة الضهر وتقدروا تيجوا تشوفوه وحيات أمك يا ندرة لف ضحك عند مولانا واحكيله تاريخك القديم كله ولي يا ست ندرة زوّقتك نفسي زوّقتك نفسي